بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي أُلِمَتُ حَرِمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاءَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قد ثرَّدَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّتَ أَيْمَانُكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذَا سَرَ النَّبِيُّ وَإِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضًا وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَن نَبَّأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنَّهُ تُبًا إلى الله فقد صعد قلوبكم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبيريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عساه ربه وَلَقَدْ كُنَّا نَنزِّلُ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَفِيها هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ أبكار يا أيها الذين آمنوا قوم أنفسكم وأهلكم نار وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة وعليها ملا شداد لا ضُن شدادُ اللهَ يعصونَ اللهَ ما أمرَهم ويفعلونَ ما يُمنونَ يا أيها الذين كفروا لا تعتذرُ اليوم إنما تُجْزونَ ما كنتم تَعْمَلُونَ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 ويدخلكم جنة تجري من تحتها نهار يوم لا يخز الله النبي أو الذين آمنوا معه والذين آمنوا معهون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 والجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبيس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخونتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا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 فأحصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين